السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسانهم إلى يوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحبة الكرام ووصلنا لليوم الثاني عشر من شهر رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أياكم من عتقائه من النار وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال معنا اليوم بحول الله وقوته الجزء الثاني عشر من بداية سورة هود ننتظر بس الإخوة يجمعوا ويمتأكد من الصوت ونبدأ إن شاء الله مباشرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا أخي في راس. ولا فارس فارس السلام عليكم الله وبركاته مرحبا أخونا السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا أخونا قديم والإخوة والأخوات المباركات وزلكم طيب نبدأ الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سورة هود وهي سورة مكية من مقاصد السورة تثبيت النبي والمؤمنين بقصص الأنبياء السابقين وتشديد الوعيد للمكذبين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 ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير مضمون هذه الآيات المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم نهي العباد أن يعبدوا مع الله غيره إن لي أيها الناس مخوف لكم من عذاب الله إن كفرتم به وعصيتمه مبشركم بثوابه إن آمنتم به وعملتم بشرعه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 وارجعوا إليه بالندم على ما فرطتم في جنبه يمتعكم في حياتكم الدنيا متعا حسنا إلى وقت القضاء أجال لكم المحددة ويعطيكم ويعطي كل ويعطي كل من ويعطي كل من لهم فضل في الطاعة والعمل جزاء فضله كاملا غير منقوص وإن تعرضوا عن الإيمان بما جئت به من ربي فإني أخاف عليكم عذاب يوم شديد الأهوال وهو يوم القيامة إلى الله عَلَى وهو على كل شيء قدير وَحْدَهُ الله وحده رجوعكم يَوْمَ الناس يوم القيامة وهو سبحانه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء فلا, يعج... فلا يُعْجِزُهُ إحياءكم وحسابكم بعد موتكم وبعثكم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 ألا حين يغطون رؤوسهم بثيابهم يعلم الله ما يكتمون وما يظهرون إنه عليم بما تخفيه الصدور من فوائد الآيات أولا ذكرنا الفيديتين الأوليتين, الأوليتين مع نهاية سورة يونس آيات القرآن محكمة لا يوجد فيها خلل ولا باطل وقد فصلت الأحكام فيها تفصيلا تاما وجوب المسارعة إلى التوبة والندم على الذنوب لنين المطلوب والنجاة من المرهوبة وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من مخلوق يدب على وجه الارض مهما كان الا تكفل الله برزقه تفضلا منه ويعلم سبحانه موضع استقراره في الارض ويعلم موضع ويعلم موته الذي يموت فيه، فكل من الدواب ورزقها ومواضع استقرارها ومواضع موتها في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ. هو الذي خلق السماوات والارض وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم لكم أيكم أحسن وعمل. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض على وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما وخلق ما فيهما في ستة أيام وكان عرشه قبل خلقهما على الماء ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملا بما يرضي الله وأيكم أسوأ عملا بما يسخطه فيجازي كلا بما يستحقه ولئن قلت ايها الرسول إنكم أيها الناس مبعوثون بعد موتكم لتحاسبوا ليقولن الذين كفروا بالله وانكروا البعث ما هذا القرآن الذي تتلوه إلا سحر واضح فهو باطل واضح البطلان ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن لما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أخرنا عن المشركين ما يستحقون من العذاب في الحياة الدنيا إلى مدة أيام معدودة ليقولن مستعجلين له مستهزئين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 ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة كنعمه الصحة والغنى ثم سلبنا منه تلك النعمة إنه لكثير إنه لكثير يأس من رحمة الله عظيم الكفران بنعمه ينساها إذا سلبها الله منه إلا الذين صبروا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور ولئن أذقناه سعه في الرزق وصحة بعد فقر ومرض أصابه ليقولن ذهب السوء عني وزال الضر ولم يشكر الله على ذلك إنه لكثير الفرح بطر وكثير التطاول على الناس والتباهي بما أنعم الله عليه إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا على المكاره والطاعات وعن المعاصي وعملوا الأعمال الصالحات فلهم حال آخر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 إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل، فلعلك أيها الرسول لما واجهتهم من كفرهم وعنادهم واقتراحهم الآيات، تارك تبليغ بعض ما امرك الله تبليغ بعض ما أمرك الله بتبليغه مما يشق عليهم العمل به. وضائق صدرك بتبليغه لئلا يقول هل لا أنزل عليه كنز يغنيه أو جاء معه ملك يصدقه فلا تترك بعض ما يوحى فلا تترك بعض ما يوحى إليك من أجل ذلك فما أنت إلا نذير تبلغ ما أمرك الله بتبليغه وليس عليك الاتيان بما يقترحونه من الآيات والله على كل شيء حفظ من فوائد الآية. سعة علم الله تعالى وتكفوله بأرزاق مخلوقاته من إنسان وحيوان وغيرهما بيان علة الخلق وهي اختبار العباد بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. لا ينبغي الاغترار بإمهال الله تعالى لأهل معصيته فإنه قد يأخذهم فجأة وهم لا يشعرون بيان حال الإنسان في حالتي الساعة والشدة ومدح موقف المؤمن المتمثل, المتمثل في الصبر والشكر أم يقولون افتراه قل, قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل أيقون المشركون اختلق محمد القرآن وليس وحيا من عند الله وليس وحيا من الله قل أيها الرسول متحديا إياهم فأتوم بعشر سور مثل هذا القرآن مختلقات لا تلتزمون فيها بصدق لا تلتزمون فيها بصدق مثل القرآن الذي زعمتم أنه مختلق من استطعتم دعاءه لتستعينوا به على ذلك إن كنتم صادقين في دعوى أن القرآن مختلق فإن لم يستجيبوا لكم فعلوا أنما أنزل بعلم الله وألا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ فإن لم يأتوا بما طلبتم منهم فإن لم يأتوا بما طلبتم منهم لعدم قدرتهم عليه فعلم أيها المؤمنون علم يقين أن القرآن إنما أنزله الله بعلمه على رسوله.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 صحة أمنا وسعة وسعة في الرزق لا ينقصون من ثواب عملهم شيئا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أولئك المتصفون بهذا القصد الذميم ليس لهم يوم القيامة ثواب إلا النار يدخلونها ليس لهم ليس لهم يوم القيامة ثواب إلا النار يدخلونها وذهب عنهم ثواب أعم وذهب عنهم ثواب اعمالهم وأعمالهم باطلة لانها لم يسبقها لانها لم يسبقها ايمان ولا قصد ولا قصد صحيح فلم يريد بها وجه الله والدار الآخرة فلم يريد بها وجه الله والدار الاخره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 لا يستوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي معه برهان من ربه ويتبعه شاهد من ربه وهو جبريل ويشهد له من ويشهد له من قبل ويشهد له من قبل على نبوته التورات التي أنزلت على موسى عليه السلام قدوة, قدوة الناس ورحمتهم لا يستوي هو ومن آمن معه من أولئك الكافرين المتخبطين في الضلال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 فلا تكن أيه الرسول في من القرآن ومن موعدهم فهو الحق الذي لا شك فيه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع تضافر الأدلة الواضحة والبراهين الجلية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ولا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك أو الولد إليه أولئك الذين يختلقون الكذب على الله يعرضون على ربهم يوم القيامة ليسألهم عن أعمالهم ويقول الشهود عليهم من الملائكة والمرسلين هؤلاء هم الذين كذبوا على الله بما نسبوه إليه من الشريك ومن الولد ألا ترضى الله من رحمته الظالمين لأنفسهم بالكذب على الله؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبلغونها عوجاء وهم بالآخرات هم كافرون الذين يمنعون الناس عن سبيل الله المستقيم ويطلبون لسبيله لعوجاج ويطلبون لسبيله لعوجاج عن الاستقامة حتى لا يسلكها أحد وهم يكفرون بالبعث بعد الموت ويجحدونه من فوائد الآيات. تحدى الله تعالى للمشركين بالإتيان بعشر سور من مثل القرآن وبيان عجزهم عن الإتيان بذلك. وبيان عجزهم عن الإتيان بذلك. إذا أعطي الكافر مو من الدنيا فليس له في الآخرة إلا النار. عظم ظلم من يفترى على الله الكذبة وعظم عقابه يوم القيامة. اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك, المتصف اولئك المتصفون بتلك الصفات لم يكونوا قادرين على الهرب في الارض من عذاب الله اذا نزل بهم وليس لهم حلفاء, ولا وليس لهم حلفاء ونصراء من دون الله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 أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موادد الهلاك باتخاذ الشركاء مع الله وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء والشفعاء لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون حقا إنهم يوم القيامة هم الأخسرون صفقة حيث استبدلوا الكفر بالإيمان والدنيا بالآخرة والعذاب بالرحمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحات وخضعوا وخشعوا لله أولئك هم أصحاب الجنة هم فيها ماكثون أبدا مثل فريقينك كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون مثل فريق الكفار والمؤمنين مثل الأعمى الذي لا يبصر والأصم الذي لا يسمع, والأصم الذي لا يسمع وهذا, مثل وهذا مثل فريق الكفار الذين لا يسمعون الحق سماع قبول ولا يبصرونه إبصارا ينفعهم ومثل السميع والبصير وهذا مثل فريق المؤمنين الذين يجمعوا الذي يجمع بين السمع والإبصار هل يستوي هذان الفريقان حالا نصفه لا يستويان أفلا تعتبرون بعدم استوائهما ولما ظهر ما ظهر من إعراض المشركين عن الإيمان سل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس هو أول من كذب وذلك بذكر قصص الأنبياء فقال سبحانه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين بعد يعني هذا التفصيل في أول السورة ومثل الفريقين كالأعمى والأصب والوصير والسميع تأتي بالقصص لتثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام وتوضح هذه الأمثلة التي ضربها الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا نوحا عليه السلام رسولا إلى قومه فقال لهم يا قوم إني نذير لكم من عذاب الله مبين لكم ما أرسلت به إليكم لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وأدعوكم إلى عبادة الله وحده فلا تعبدوا إلا إياه إني أخاف عليكم عذاب يوم مؤلم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذنا باديا الرؤي وما نرالكم علينا من فضل وما نرالكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فقال الأشراف والرؤساء الذين كفروا من قومه نستجيب لدعوتك لأنه لا مزية لك علينا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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون قال, نو قال لهم نوح يا قوم أخبروني إن كنت على برهان من ربي يشهد لصدقي ويوجب عليكم تصديقي وأعطاني رحمة من عنده وهي النبوة والرسالة وأخفيت عليكم لجهلكم بها أنا على الإيمان بها، وندخله في قلوبكم كرها، وندخيله في قلوبكم كره لا نقدر على ذلك، فالذي يوفق للإيمان هو الله. من فوائد الآيات. الكافر لا ينتفع بسمعه وبصره انتفاعا يقود للإيمان، فهما كالمنتفين عنه بخلاف المؤمن. سنة الله في أتباع الرسل أنهم الفقراء والضعفاء لخلوهم من الكبر وخصومهم الأشراف والرؤساء تكبر الأشراف والرؤساء واحتقارهم لمن دونهم في غالب الأحيان ويا قومي ويقوم لا أسألكم عليه مالا إن أجره إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويقوم لا أطلب منكم على تبليغ رسالة مالا فما ثواب إلا على الله ولست بمبعد مع ولست بمبعين ولست بمبعد عن مجلس الفقراء من المؤمنين الذين طلبتوا طردهم فإنهم ملاقو ربهم يوم القيامة وهو مجازيهم على إيمانهم ولكني أراكم قوما لا تفهمون حقيقة هذه الدعوة حين تطلبون طرد الضعفاء من المؤمنين ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ويا قوم من يدفع عني عذاب الله إن طردت هؤلاء المؤمنين ظلما بغير ذنب أفلا تتذكرون وتسعون إلى ما هو أصلح لكم وأنفع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 أنفقها عليكم إن آمنتم، ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني من الملائكة، بل أنا بشر مثلكم، ولا أقول عن الفقراء الذين تحتقرونهم، ولا عن الفقراء الذين تحتقرهم أعيونكم وتستصغرهم لن يعطيهم الله توفيقا ولا هدايا، الله أعلم بنياتهم وأحوالهم، إني إن دعنت ذلك لمن الظالمين الذين يستحقون عذاب الله. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا تعنتا وتكبرا يا نوح قد خاصمتنا وناظرتنا فأكثرت مخاصمتنا ومناظرتنا فأتنا بما تعدنا الع... به من العذاب إن كنت من الصادقين فيما تدعيه قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين قال لهم نوح أنا لا آتيكم بالعذاب إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بقادرين على الإفلات من عذاب الله إن أراد بكم عذابه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ولا ينفعكم نصحي وتذكير لكم إن كان الله يريد أن يضلكم عن الصراط المستقيم ويخذلكم عن الهداية بسبب عنادكم هو ربكم فهو الذي يملك أمركم فيضلكم إن شاء وإليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وسبب كفر قوم نوح أنهم يزعمون أنه اختلق على الله هذا الدين الذي جاء به قل لهم أيها الرسول إن اختلقته فعلي وحدي عقاب اثمي ولا أتحمل من إثم تكذيبكم شيئا فأنا بريء منه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون وأوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك يا نوح إلا من قد آمن من قبل فلا تحزن أنوح بسبب ما كانوا يفعلونه من التكذيب والاستهزاء خلال تلك المدة الطويلة أصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أصنع استفينة بمرأ من محفوظ أصنع سفينة بمرأ منا محفوظا منا وبوحينا بتعليمك كيف تصنعها ولا تخاطبني طالبا إمهال الذين ظلموا ولا تخاطبني طالبا الذين ظلموا أنفسهم بالكفر إنهم مغرقون لا محاولة بالطوفان عقاب لهم على إصرارهم على الكفر من فائد الآيات عفة الدعية إلى الله وأنه يرجو منه وأنه يرجو منه الثواب وحده حرمه طرد فقراء المؤمنين ووجوب إكرامهم واحترامهم استئثار الله تعالى استئثار الله تعالى وحده بعلم الغيب مشروعية جدال الكفار ومناظرتهم, ومناظرتهم ويصنع الفلك وكل ما مر عليهم لؤم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فامتثل نوح أمر ربه وطفق يصنع السفينة وكلما مر عليه كبراء قومه وسادتهم استهزأوا به لما يقوم به من صنع السفينة وليس في أرضه ماء ولا أنهار فلما تكرر استهزاؤهم به قال ان تستهزئ أيها الملأ مننا اليوم عندما نصنع السفينة فإنا نستهزئ بكم لجهلكم بما يصير إليه أمركم من الغرق فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه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 حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار الماء من التنور الذي كانوا يخبزون فيه اعلاما ببدء الطوفان قلنا لنوح عليه السلام احمل في السفينة من كل صنف من الحيوان فوق الأرض زوجين ذكرا وأنثى واحمل أهلك إلا من سبق الحكم واحمل اهلك الا من سبق الحكم بانه مغرق لكونه لم يؤمن واحمل من امن معك من قومك وما امن معه من قومه الا عدد قليل على طول المده التي مكث فيها يدعوهم الى الايمان بالله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وقال نوح لمن امن من اهله وقومه يركب في السفينة باسم الله يكون جري السفينة وباسمه يكون رسوها إن رب غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم ومن رحمته بالمؤمنين أن انجاهم من الهلاك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 اركب معنا في السفينة لتنجو من الغرق ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما أصابهم من الهلاك بالغرق قال سآوي إلى جبل عاصمني من الماء قال لا عاصم يوم من أمر الله إلا مرحم وحال بيدهم الموج فكان من المغرقين قال ابن نوح لنوح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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقال الله للأرض بعد نهاية الطوفان يا أرض اشرب ما عليك من ماء الطوفان وقال للسماء يا سماء أمسكي ولا ترسل المطر ونقص الماء حتى جفت الأرض وأهلك الله الكافرين ووقفت السفينة على جبل الجودي وقيل بعدا وهلاكا للقوم المتجاوزين لحدود الله بالكفر ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت احكم الحاكمين ونادى نوح عليه السلام ربه مستغيثا به فقال يا رب إن بني من أهل الذين وعدتني بإنجائهم وإن وعدك هو الصدق الذي لا خلف فيه وأنت أعذر الحاكمين وأعلمهم من فائد الآيات بيان وعدة المشركين في الاستهزاء والسخرية بالأمبياء وأتباعهم بيان سنة, بيان سنة الله في الناس وهي بيان سنة بيان سنة الله في الناس وهي أن أكثرهم لا يؤمنون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 والله أحد كل ما بنقرأ يعني بالذات تؤثر في قلب الواحد يعني قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وفي قراءة عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجهدين استجاب نوح عليه السلام مباشرة قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به به علم كان نوح عليه السلام ظن أن الله سبحانه وتعالى لما قال له أنه سينجيه وأهله أن ابنه من أهله فلذلك دعا قال رب إن ابني من أهلي أي من أهلي الذين وعدتني بإنجائهم فالله سبحانه وتعالى قال له إنه ليس من أهلك أهلك هم المؤمنون يعني كل واحد سبحان الله ما يقرأ هذه القصة بالذات في سورة هود كأن الواحد يشاهد المشهد أمامه سبحان الله قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قال نوح عليه السلام رب إني ألتجأ وأعتصم بك من أن أسألك ما لا علم لي به وإن لم تغفر لي ذنبي وترحمني برحمتك أكن من الخاسرين الذين خسروا حظوظهم في الآخرة قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم قال الله لنوح عليه السلام يا نوح انزل من السفينة على الأرض بسلامة وأمن وبنعم من الله كثيرة عليك وعلى ذرية وعلى وبنعم من من الله كثيرة عليك وبنعم من الله كثيرة عليك وعلى ذرية من كانوا معك في السفينة من المؤمنين يأتون من بعدك وثمة أمم أخرى من ذريةهم كافرون سنمتعهم في هذه الحياة الدنيا ونعطيهم ما يعيشون به ثم ينالهم منا في الآخرة عذاب موجع تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر فاصبر إن العاقبة, فاصبر إن العاقبة للمتقين قصة نوح هذه من أخبار الغيب ما كنت أيها الرسول تعلمها أنت وما كان قومك يعلمونها من قبل هذا الوحي الذي أحينه إليك فاصبر على أذا قومك وتكذيبهم كما صبر نوح عليه السلام إن النصر والغلبة للذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه وإلى عاد الأخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفتيرون وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا عليه السلام قال لهم يا قوم عبد الله وحده ولا تشرك معه أحدا ليس لكم معبود بحق غيره ليس لكم معبود بحق غيره سبحانه وَلَسْتُمْ في دعواكم أَنْ لا فِي أنه لَا شَرِيكَ أن ولستم في دعواكم أن له شريكا إلا كذبين يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون يا قوم لا أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي وأدعوكم إليه ليس ثواب إلا على الله الذي خلقني أفلا تعقلون ذلك وتستجيبون لما أدعوكم إليه ويا قوم ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم اطلبوا المغفرة من الله ثم توبوا إليه من ذنوبكم وأكبرها الشرك يثبكم على ذلك بإنزال المطر الكثير ويزدكم عزا إلى عزكم بإكثار الذرية والأموال ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه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 ولسنا بتاركِ عبادة آلهتنا من أجل قولك الخالي من حجة ولسنا بمؤمنين لك فيما تدعيه من أنك الرسول من فوائد الآيات لا يملك الأنبياء الشفاعة لمن كفر بالله حتى لو كانوا أبناءهم عفة الداعية وتنزهه عما في أيد الناس وأقرب للعفة وتنزهه عما في أيد الناس أقرب للقبول منها أفضل الاستغفار والتوبة، أفضل الاستغفار و... فضل الاستغفار وفضل الاستغفار والتوبة، وأنهما سبب إنزال المطر وزيادة الذرية والأموال. <تصفيق> إن نقول إن اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أنني بريء مما تشركون. ما نقول إلا أنه أصابك بعض آلهتنا بجنون لما كنت تنهانا عن عبادتهم. قال هود إني أشهد الله واشهد انتم أني بريء من عبادة قال هود إني الله أني بريء من آلهتكم التي تعبدونها من دون الله فأمركم بي أنتم آلهتكم فامكروا بي أنتم آلهتكم التي تزعمون أني فامكروا بي أنتم آلهتكم التي تزعمون أنها أصابتني بجنون ثم لا تمهلوني من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إحنا قرأنا صبعا لتفسير يعني الآيتين دول مع بعض إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم سبحان الله على يعني قوة حجة هود عليه السلام وقوة يقينه بالله سبحانه وتعالى قال إني أشهد الله واشهد أني بريء تشركون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اعملوا اللي تقدروا عليها بقوله إني توكلت على الله وحده، إني توكلت على الله وحده، واعتمدت عليه في أمري، فهو ربي وربكم. ما من شيء يدب على وجه الأرض إلا وهو خاضع لله تحت ملكه وسلطانه. يصرفه كيف يشاء. يصرفه كيف يشاء. إن ربي على الحق إن رب على الحق والعدل، فلن يسلطكم عليه لأنني على الحق وأنتم على الباطل.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 وقد أبلغتكم كل ما أرسلني الله به وأمرني بإبلاغه وقد قامت عليكم الحجة وسيهلككم ربي ويأتي بقوم غيركم ويأتي بقوم غيركم يخلفونه ولا تضرون الله ضررا كبيرا ولا صغيرا بتكذيبكم وإعراضكم لأنه غني عن عباده إن ربي على كل شيء رقيب فهو الذي يحفظني من السوء الذي تك فهو الذي يحفظني من السوء الذي تكيدونني به ولم جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب وليد. ولما جاء أمرنا بإهلاكهم سلمنا هودا والذين آمنوا سلمنا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا نالتهم وسلمناهم من عذاب شديد عذبنا به قومه الكافرين. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسولهم واتبعوا أمر كل جبار عنيد وتلك عاد كفروا بآيات, عاد كفروا بآيات الله ربهم وعصوا رسولهم هودا وأطاعوا أمر كل متكبر على الحق طاغ لا يقبله ولا يذعن له وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعادي قوم هود ولحقهم في هذه الحياة الدنيا الخزي والطرد من رحمة الله وكذلك يوم القيامة هم مبعدون من رحمة الله وذلك بسبب كفرهم بالله تعالى ألا فأبعدهم الله من كل خير وقربهم من كل شر سبحان صورت دي من هذه من السور التي شيبت النبي عليه الصلاه والسلام لما فيها من قصص الانبياء واهلاك الله سبحانه وتعالى لهم بهذه الطريقه وإلى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة معبود يستحق العبادة غيره هو خلقكم من تراب الأرض بخلق أبيكم آدم منه وجعلكم عمارها فاطلبوا منه المغفرة ثم ارجعوا إليه بعمل الطاعات وترك المعاصي إن ربي قريب, من إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة مجيب, مجيب من دعاه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 فقد كنا نرجو أن تكون عاقلا صاحب نصح ومشورة. أتنهانا يا صالح عن عبادة ما كان يعبد أب. أتنهانا يا صالح عن عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه. وإننا لفي شك مما تدعون إليه من عبادة الله وحده يجعلون نتهمك بالكذب على الله. من فوائد الآيات. من وسائل المشركين في التنفير من الرسل الاتهام بخفة العقل والجنون. ضعف المشركين في كيدهم وعدائهم فهم خاضعون لله مقهورون تحت أمره وسلطانه أدلة الربوبيه من الخلق والإنشاء مقتضية لتوحيد الله أدلة الربوبية من الخلق والإنشاء مقتضية لتوحيد الألوهية وترك ما سوى الله قال يا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 فما تزيدونني غير تضليل وبعد عن مرضاته ويا هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ويا هذه ناقة الله لكم علامة على صدقه فاتركوها ترعى في أرض الله ولا تتعرضوا لها بأي أذى فينالكم عذاب قريب من وقت عقركم لها فعقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلحروها إمعانا في التكذيب فقال لهم صالح, فقال لهم صالح استمتعوا بالحياة في أرضكم مدة ثلاثة أيام من عقلكم إياها، ثم يأتيكم عذاب الله، فأتيان عذابه بعد ذلك وعد واقع لا محالة، وعد واقع لا محالة غير مكذوب، بل هو وعد صدق. فأتيان عذابه بعد ذلك وعد واقع لا محالة غير مكذوب، بل هو وعد صدق. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نجينا صالحا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خزي يومئذ إِنَّ ربك هو الْقَوِيُّ العزيز فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بِإِهْلَاكِهِمْ سَلَّمْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَسَلَّمْنَاهُمْ مِنْ هَوَانِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَذِلَّتِهِ إن ربك أيها الرسول هو القوي العزيز الذي لا يغلبه أحد ولذلك أهلك الأمم المكذبة وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذ صوت شديد مهلك ثمود فماتوا من شدته وأصبحوا ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب كألم يغنوا فيها؟ ألا إن ثمود كفر ربهم؟ ألا بعذل ثمود؟ كألم يقيموا في بلادهم في نعمه وراغد عيش؟ ألا ان ثمود كفر بالله ربهم؟ ألا إن ثمود كفروا بالله ربهم؟ لا زال مبعدين من رحمة الله. إذا كألم يغنوا فيها؟ كألم يقيموا في بلادهم؟ طبعا في نعمه وراغد وعيش. وَلَقَدْ قد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ ايوه ده شغال بثوب شغال هنا ولا كده عندنا بس عشان حاسس ان البث انقطع أكيدونا بس أخونا البث شغال مازال ولا هل مازال البث البث يعمل؟ طيب شغل الحمد لله طيب احنا ما اعرفش سمعته من بدايه قصه ابراهيم عليه السلام الله يحفظكم اخيرا ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ ولقد جاءت الملائكة في هيئة رجال إلى إبراهيم عليه السلام مبشرين إياه وزوجته بإسحاق ثم بيعقوب. فقالت الملائكة سلاما فرد عليهم إبراهيم بقوله سلام وذهب مسرعا فجاءهم بعجل مشوي لياكلوا منه ظنا منه أنهم, منه ظنا منه أنهم رجال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط فلما رأى إبراهيم أن أيديهم لا تصل إلى العجل وأنهم لم يأكلوا منه استنكر ذلك منهم وأخفى في نفسه الخوف من وأخفى في نفسه الخوف منهم فلما رأت الملائكة خوفهم منهم قالوا لا تخف نحن بعثنا الله إلى قوم لوط لنعذبهم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وامرأة إبراهيم سارة قائمة فأخبرناها بما يسرها وهو أنها تلد إسحاق ويكون لإسحاق ولد هو يعقوب فضحكت واستبشرت بما سمعت من فوائد الآيات عناد واستكبار المشركين حيث لم يؤمنوا بآية صارح عليه السلام وهي من أعظم الآيات استحباب تبشير المؤمن بما هو خير له مشروعية السلام لمن دخل على غيره ووجوب الرد وجوب اكرام الضيف قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن أن هذا لشيء عجيب فقالت سارة لما بشرتها الملائكة بتلك البشره متعجبة كيف أريد وأنا كبيرة آيسة من الولد وهذا زوجي بلغ سن الشيخوخ إن انجاب ولد في هذه الحالة شيء عجيب لم تجري, لم تجري العادة به قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالت الملائكة لسارة لما تعجبت من البشرى أتعجبين من قضاء الله وقدره فمثلك لا يخفى عليه أن الله قادر على مثل هذا رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل بيت إبراهيم إن الله حميد في صفاته وأفعاله ذو مجد ورفع فلم ذهب عن ابراهيم روى جاءت هولي بشرى يجادلون في قومي نوط فلم ماذا عن ابراهيم عليه السلام ولدى فلم ماذا عن ابراهيم علي السلام ولدى اصابه من دوفي الذي لا يقولوا طعامه بعد علمهم أنه ملائكه وجاءهم الخبر السر بانهم سيولد له اسحاق ثم يعقوب طفقا يجادل رسلنا في شأن قوم لوط لعلهم يؤخرون عنه العذاب ولعلهم ينجون ولعلهم ينجون لوط وأهله <تصفيق> إن إبراهيم لح إن إبراهيم لحليم أوه منيب إن إبراهيم حليم يحب تأخير العقوبة كثير التضرع إلى ربه كثير الدعاء تائب إليه يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود قالت الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال في قوم لوط قالت الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال في قوم لوط أعرض عن هذا الجدال في قوم لوط إنه قد جاء أمر ربك بإيقاع العذاب الذي لا قدر إنه قد جاء أمر ربك بإيقاع العذاب الذي قدره عليهم وإن قوم لوط آتيهم عذاب عظيم لا يرده جدال ولا دعاء ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ولما جاءت الملائكة لوطا في هيئة رجال ساءه مجيئهم وضاق صدره بسبب الخوف عليهم من قومه الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء وقال, وقال لوط هذا يوم شديد لظنه أن قومه سيغاربونه على ضيوفه وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهم أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وجاء قوم لوط لوط مسرعين قاصدين فعل الفاحشة بضيوفه ومن قبل ذلك كانت عادتهم اتيان الرجال شهوة من دون نساء قال لوط مدافعا عن قومه ومع قال لوط مدافعا, ومع... مدافعا قومه ومعذرا لنفسه أمام ضيوفه هؤلاء بناتي من جملة نسائكم فتزوجوهن فهن أطهر لكم من فعل الفاحشة فخافوا من الله ولا تجلبوا لي العار في ضيوفي أليس منكم يا قومي رجل ذو عقل سديد ينهاكم عن هذا الفعل القبيح طبعا هؤلاء بناتي اللي هم يعني زوجاتهم النساء يعني. وليس بناتهم اللي هم بنته من صلبه قالوا قال قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لا ما نريد قال له يا قال له قومه لقد علمت يا لوط انه ليس لنا حاجة في بناتك ولا نساء قومك قال قال له قومه لقد علمت يا لوط أنه ليس لنا حاجة في بناتك ولا نساء قومك ولا شهوة وإنك لا تعلم ما نريده فلا نريد إلا الرجال قال لو لي بكم قوة أو اوي إلى ركن شديد قالوا قال لوط ليت قال لوط ليتني لي قوة أدفعكم بها ليت لي قوة أدفعكم بها أو عشيرة تمنعني فأحول بينكم وبين ضيوفي قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب قالت الملائكة لوط عليه السلام يا لوط إن رسل ارسلنا الله فلن يصل إليك قومك بسوء فاخرج باهلك من هذه القريه ليلا في ساعه مظلمه ولا ينظر احدكم الى ما وراءه الا امراتك ستت ستلتفت مخالفه لانه سينالها ما نال قومك من العذاب إن موعد اهلاكهم الصبح وهو موعد وهو موعد قريب من فوائد الآيات بيان, بيان فضلي ومنزلة خليل الله إبراهيم عليه السلام وأهل بيته مشروعية الجدال عمن يرجى له الإيمان قبل الرفع إلى الحاكم بيان فضاعة وقبح عملي قوم لوطة فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَةً سَافِلَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ نَضُودَ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بِإِهْلَاءِ قَوْمٍ لُوطٍ صَيَرْنَا عَالِيَ قُرَاهُمْ أَسْ صَيَرْنَا عَالِيَ قُرَاهُمْ سَافِلَهَا بِرَفْعِهَا وَقَلْبِهَا بهم وامطرنا عليهم حجارة من طين متصلب مصفوف بعضها فوق بعض بتتابع مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد هذه حجارة معلمة عند الله تعالى بعلامة خاصة وليست هذه الحجارة من الظالمين من قريش وغيرهم ببعيده بل هي قريبة متى قدر الله انزالها عليهم نزلت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 وارسلنا إلى مدين اخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العباده غيره ولا تنقصوا ولا الكيل والوزن اذا كلتم للناس او وزنتم لهم إني اراكم في ساعة من الرزق ونعمه فلا تغيروا عليكم نعمه الله بالمعاصي واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط يدرك كل أحد منكم لا تجدون منه مهربا ولا ملجا ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ويا قومي أتموا المكيال وَالْمِيزَانَ بِالْعَدْلِ إن كلتم أو وزنتم لغيركم ولا تنقصوا الناس من حقوقهم شيئا بالتطفيف والغش والخداع ولا تفسدوا في الأرض بالقتل وغيره من المعاصي بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله التي يبقيها لكم من الحلال بعد إفاء حقوق الناس بالعدل أكثر نفعا وبركة من الزيادة الحاصلة بالتطفيف والإفساد في الأرض. إن كنتم مؤمنين حقا فرضوا إن كنتم مؤمنين حقا فرضوا بتلك البقية. إن كنتم مؤمنين حقا فرضوا بتلك البقية وليس ولست عليكم برقيب أحس أعمالكم وأحاسبكم عليها إنما الرقيب على ذلك هو من يعلم السر والنجوى قالوا يا شعيب أصليت تأمرك أن نترك ما يعبد آبؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا أنت الحليم الرشيد قال قوم شعيب لشعيب قال قوم شعيب لشعيب يا شعيب أصلاتك التي تصليها لله تأمرك أن نترك عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه من وتأمرك أن نترك التصرف في أموالنا بما نشاء وننميها بما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد فإنك أنت العاقل الحكيم كما عرفناك قبل هذه الدعوة فما الذي أصابك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 و بصيرة منه ورزقني منه رزقا حلالا ومنه النبو ومنه النبوة وما أريد أن وما أريد أن أنهاكم عنش عن وما أريد أن أن وما أريد ان عن شيء وأخافكم في فعله لا أريد إلا إصلاحكم بدعواتكم إلى توحيد ربكم وطاعته قدر استطاعتي وما توفيقي إلى الحصول على ذلك إلا بالله سبحانه عليه وحده توكلت في جميع أموري وإليه أرجع من فوائد الآيات. من سنن الله إهلاك الظالمين بأشد العقوبات وأفضعها حرمة نقص الكيل والوزن وبخص الناس حقوقهم وجوب الرضا بالحلال وإنقل فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب العمل بما يأمر الله به والانتهاء عما ينهى عنه ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ويا لا تحملنكم عداوتي على التكذيب بما جئت به خوف أن, من ع... خوف أن ينالكم من العذاب مثل ما نال قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم, وما قوم لوط منكم بمعيد لا زمان ولا مكان وقد علمتم ما أصابهم فاعتبروا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود واطلبوا المغفرة من ربكم ثم توبوا إليه من ذنوبكم إن ربي رحيم بالتائبين شديد المحبة لمن تاب منهم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال قوم شعيب لشعيب يا شعيب ما, نفقه ما نفهم كثيرا مما جئت به وإنا لنراك فينا ذا ضعف لما أصاب عينيك من ضعف أو عمى ولولا أن عشيرتك على ملتنا لقتلناك بالرمي بالحجارة ولستعلينا بعزيز حتى نهاب قتلك وإن وإنما تركنا قتلك احتراما لعشيرتك قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيطا قال شعيب لقومه يا قومي أعشيرتي أكرم عندكم وأعز من الله ربكم وتركتم الله وراءكم منبوذا حين لم تؤمنوا بنبيه الذي بعثه إليكم إن ربي بما تعملون محيط لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها في الدنيا بالإهلاك وفي الآخرة بالعذاب ويقوم يعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب ورتقب إني معكم رقيب ويقوم يعمل ما تستطيعونه على طريقتكم التي ارتضيتموها إني عامل على طريقتي التي ارتضيتها بما أستطيع سوف تعلمون من منا يأتيه عذاب يذله عقاب له ومن منا هو كاذب فيما يدعيه فانتظروا ما يقضي به الله إني معكم منتظر ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا الذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب أنقذنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأصاب الذين ظلموا من قومه صوت شديد مهلك فماتوا وأصبحوا ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب كألم لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود كأن لم يقيم فيها من قبل ألا طردت مدياً من رحمة الله بحلول نقمته عليهم كما طردت منها ثمود بإنزال سخطه عليهم؟ ولقد أرسلنا موسى بأياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى بأيات على توحيد الله وبحججنا الواضحة الدال على صدق ما جاء به. إلى فرعون وملئه فاتبع أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد أرسلناه إلى فرعون والشراف من قومه فاتبع هؤلاء الأشراف فاتبع هؤلاء الأشراف أمر فرعون فاتبع هؤلاء الأشراف أمر فرعون, فرعون لهم بالكفر بالله وليس أمر فرعون بأمر ذي إصابة للحق حتى يتبع من فائد الآيات. ذم الجهلة الذين لا يفقهون عن الأنبياء ما جاءوا به من الآيات ذم وتسفيه من اشتغل بأوامر الناس وأعرض عن أوامر الله بيان دور العشيرة في نصرة الدعوة والدعاء طرد المشركين من رحمة الله تعالى هي الآية كده سبحانه وتركتم الله آآ آآ واتخذتموه وراءكم ظهرية يعني نبذوا عبادة الله سبحانه وتعالى يعني ليس فيها شيء يعني هي الآية تصف ذلك يعني يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورودة يتقدم فرعون قومه يوم القيامة إلى النار حتى يدخلهم فيها وساء المورد الذي يوردهم إياه وساء المورد الذي يوردهم إليه وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفض, المف... الرفض المرفوض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 ذلك المذكور في هذه السورة من أخبار القرى نخبرك أيها الرسول به من هذه القرى ما هو قائم المعالم ومنها ما محيت معالمه فلم يبق له أثر وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك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 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك الأخذ والاستئصال الذي اخذ الله به القرى المكذبه في كل زمان ومكان إن أخذه للقرى الظالمة أخذ مؤلم قوي إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود إن في أخذ الله الشديد لتلك القرى الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عذاب يوم القيامة ذلك اليوم الذي يجمع الله له الناس لمحاسبتهم وذلك, وذلك يوم مشهود يشهده أهل المحشر وما نؤخره إلا لأجل معدود، ولا نؤخر ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معلوم العدد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي ذلك اليوم لا يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم أي نفس بحجة أو شفاعة إلا بعد إذنه.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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إخراجه من العصات الموحدين إن ربك أيها الرسول فعال لما يريده فلا, مست... فلا مستكره له سبحانه وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ وأما السعداء الذين سبقت له السعادة من الله لإيمانهم وصريح أعمارهم فهم في الجنة ماكثون فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إدخاله النار إلا من شاء الله إدخاله النار قبل الجنة من عصات المؤمنين إن نعيم, إن نعيم الله لأهل الجنة غير مقطوع عنهم من فوائد الآيات التحذير من اتباع رؤساء الشر والفساد وبيان شؤم اتباعهم في الدارين تنزه الله تعالى عن الظلم في إهلاك أهل الشرك والمعاصي لا تنفع آلهة المشركين عابديها يوم القيامة ولا تدفع عنه العذاب انقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد خالد في الجنة وشقي خالد في النيران فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص فلا تكن أيها الرسول في ارتياب وشك من فساد ما يعبده هؤلاء المشركون فلا تكن أيها الرسول في ارتياب وشك من فساد ما يعبده هؤلاء المشركون فليس لهم على صحته برهان عقلي ولا شرعي وانما الحامل لهم على عباده غير الله تقليدهم لابائهم وان لم يتمون لهم نصيبهم من العذاب دون نقص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منهم مريب ولقد اعطينا موسى التوراه فاختلف الناس فيها فامن بعضهم بها وكفر بعض ولولا قضاء ولولا قضاء من الله سابق أنه لا يعجل العذاب بل يؤخره إلى يوم القيامة لحكمة لا نزل بهم ما يستحقون من العذاب في الدنيا وإن الكافرين من يهود ومشركين وإن الكافرين من يهود ومشركين لفي شك من القرآن موقع في الارتياب وَإِنَّ كُلَّ لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير وإن كل من ذكر من المختلفين لا يتمنى لهم ربك أيها الرسول جزاء أعمالهم فما كان خيرا كان جزاؤه خيرا وما كان شرا كان جزاؤه شرا إن الله بذقائق ما يعملونه عليم لا يخفى عليه من أعمالهم شيء فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير داوم على الالتزام بالطريق المستقيم أيها الرسول كما أمرك الله فامتثل أوامره وجتنب نواهي وليستقم من تاب معك من المؤمنين ولا تتجاوزوا الحد بارتكاب المعاصي إنه بما تعملون بصير لا يخف عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها أقل إن يعني هذه الآية من الآيات اللي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصومعة، فاستقم كما أمرت، يعني كما أمرك الله سبحانه وتعالى لا كما تريد أنت. يعني شوف هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام على جلالته قدره، صلى الله عليه وسلم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار ومالكم من دون الله من أولياء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 واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واقم ايها الرسول الصلاة على أحسن وجه في طرفي النهار وهما اول النهار واخره واقمها في ساعات من الليل إن الاعمال الصالحات تمحو صغائر إن الأعمال الصالحات صغائر الذنوب ذلك المذكور موعظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر على فعل ما أمرت به من الاستقامة وغيرها وعلى ترك ما نهيت عنه من الطغيان والركون إلى الظلمة إن الله لا يبطل ثواب المحسنين بل يتقبل منهم أحسن الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فلولا كان من القرون من قبلكم أول بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن من منهم واتبع الذي ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فهل لا كان من الأمم معذبة قبلكم بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون عن بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون تلك الأمم عن الكفر وعن الفساد في الأرض بالمعاصي؟ لم تكن منهم تلك البقية الا قليل منهم كانوا ينهون عن الفساد فانجيناهم حين أهلكنا قومه الظالمين واتبع الظالمون من اقوامهم ما هم فيه من النعيم وكانوا ظالمين باتباعهم ذلك وما كان ربك ليهنك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك أيها الرسول ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مصدحين في الأرض إنما يهلكها إن كان أهلها مفسدين بالكفر والظلم والمعاصي من فوائد آيات وجوب الاستقامة على دين الله التحذير من الركون إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة بيان سنة الله تعالى في أن الحسنة تمحو السيئة الحث على إيجاد جماعة من اولي الفضل يأمرون بالمعروف وينهون عن الفساد والشر وأنهم عصمة من عذاب الله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك أيها الرسول أن يجعل الناس أمة واحدة على الحق لفعل لكنه لم يشأ ذلك فلا يزالون مختلفين فيه بسبب اتباع الهوى والبغي. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك أن جهنم من الجنة والناس أجمعين إلا من رحمهم الله بالتوفيق للهداية فإنهم لا يختلفون في توحيده سبحانه ولذلك الاختبار بالاختلاف خلقهم سبحانه فمنهم شقي وسعيد وتمت كلمة ربك أيها الرسول التي خضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع الشيطان من الجن والإنس وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل خبر نقصه عليك أيها الرسول من أخبار الرسل من قبلك نقصه لنثبت به قلبك على الحق ونقويه وجاءك في هذه الصورة الحق الذي لا شك فيه وجاءتك فيها موعظة لل فيها موعظة فيها موعظة للكافرين وذكر للمؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى وقل للذين لا يؤمنون على وقل للذين لا يؤمنون على مكانتكم إن عاملون وقل أيها الرسول للذين لا يؤمنون بالله ولا يوحدون اعملوا على طريقتكم في الإعراض عن الحق والصد عنه إن عاملون على طريق إن على طريقنا من الثبات عليه والدعوة له والصبر عليه وانتظروا إنا منتظرون وترقبوا ما ينزل بنا إن مترقبون ما ينزل بكم ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله وحده علم ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض لا يغفى عليه شيء منه وإليه وحده يرجع الأمر جميعه يوم القيامة فاعبده أيها الرسول وحده وتوكل عليه في كل أمورك وليس ربك بغافل عما تعملون بل هو عليم به وسيجازي كلا بما عمل تهينا بفضل الله من سورة هود وندخل في سورة يوسف عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم من مقاصد السورة الاعتبار باللطف الاعتبار بلطف تدبير الله لأوليائه وتمكينهم وحسن عاقبتهم تتخيل ان الصور دي يونس وهود ويوسف نزلت في اواخر العهد المكي يعني عايزك تستحضر كده هذه الايات وانت بتقرأ كده ان دي نزلت في اخر العهد المكي في قمة الاستضعاف هذه القصص التي ذكرت في صورة يونس وصورة هود وقصة يعني يونس عليه السلام مع أن سورة يونس لم تذكر فيها القصة قصة يونس إلا في آية، فلو كان من القرون من فلو كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم إلى حين. بس، طب لماذا يعني سميت هذه السورة بهذا الاسم؟ لها يعني حكم حكم ويعني ولكن سبحان الله. الله سبحانه وتعالى كأنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم اصبر فكما آمن قوم يونس بعد كفرهم سيؤمن قومك وسيخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده سبحانه وتعالى سورة هود تشكل الإهلاك إهلاك الله سبحانه وتعالى الأمم يعني أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر هو وأتباعه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطا وإنما بما تعملون بصير ثم تأتي صورة يوسف أيضا في آخر العهد المكي وكيف أن الله سبحانه وتعالى على هذا المكر من إخوة يوسف الله سبحانه وتعالى نصره وأرجعه منصورا ملكا على على مصر فكما يعني أن يوسف خرج كاده قومه فإن الله سبحانه وتعالى سينصرك أيها النبي وستعود ناصرا أو منصورا فاتحا لمكة بعد حين يبقى من مقاصد سوره يوسف الاعتبار بلطف تدبير الله لأوليائه وتمكينهم وحسن عاقبتهم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين الف لام را سبق الكلام عليها في نظر سبق سبق الكلام عليها وعلى نظائرها في بدايه سوره البقره هذه الآيات التي أنزلت هذه الآيات التي أنزلت في هذه السورة من آيات القرآن الواضح فيما اجتمل عليه نحن نقص عليك أحسن إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إن أنزلنا القرآن بلغة العربي لعلكم أيها العرب تفهمون معانيه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك أيها الرسول أحسن القصص لصدقها وسلامة ألفاظها وبلاغتها بإنزالنا عليك هذا القرآن وإن كنت من قبل إنزاله من الغافلين عن هذه القصص من الغافلين عن هذا القصص لا علم لك به إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نخبرك أيها الرسول حين قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبت إن رأيت في المنام أحد عشر كوكبا ورأيت الشمس والقمر رأيت كل أولئك لساجدين فكانت هذه الرؤيا عاجل بشرة يوسف فكانت هذه الرؤيا عاجل بشرة يو يوسف عليه السلام من فوائد الآيات. بيان الحكمة من القصص القرآني وهي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة المؤمنين انفراد الله تعالى بعلم الغيب لا يش... انفراد الله بعلم انفراد الله تعالى بعلم الغيب لا يشركه فيه أحد الحكمة من نزول القرآن عربيا أن يعقله العرب ليبلغوه إلى غيرهم اجتمال القرآن على أحسن القصص يا خلي بالك ما تقولش إن سورة يوسف هي أحسن قصص ولكن كل قصص القرآن هي أحسن قصص يعني نحن نقص عليك أحسن قصص مش هي سورة يوسف فقط ولكن كل قصص القرآن هي أحسن القصص. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يعقوب لابنه يوسف يا بني لا تذكر رؤياك لإخوتك فيفهموها ويحسدونك فيفهموها ويحسدونك فيدبر لك مكيدة حاسدا منهم إن الشيطان الإنسان عدو واضح العداوة وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وكما رايت تلك الرؤيا يخ يختارك يا يوسف ربك ويعلمك تعبير الرؤى ويكمل نعمته عليك بالنبوه كما اتم نعمته على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم بخلقه حكيم في تدبيره لقد كان في لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في خبر يوسف وخبر اخوته عبر وعظات للسائلين عن أخبارهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى ابينا منا ونحن عصبة إن ابانا لفي ضلال مبين حين قال إخوته فيما بينهم لا يوسف وأخوه الشقيق أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة ذو عدد فكيف فضلهم علينا إن لنره في خطأ بين حين فضلهم علينا من غير سبب يظهر لنا اقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اقتلوا يوسف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 ولما اتفقوا على إبعاده قالوا لأبيهم يعقوب يا أبانا ما لك لا تجعلنا ما لك لا تجعلنا أمناء على يوسف وإن لمشفقون عليه نرعاه مما يضره ونحن ناصحون له بحفظه ورعايته حتى يعود إليك سالما فما الذي يمنعك من إرساله معنا طبعا بعض الأخوة بيستشكل عليهم النقطة لفوق الميم ويعني هذه تسمى إشمام إشمام يعني إشارة ببعض الحركة أو إشارة بالحركة الروم هو الإتيان ببعض الحركة ثلث حركة أما الروم أما الإشمام فهو الإشارة فقط بالحركة يعني تقول إيه هي أصل الكلمة تأمننا تمننا فأضغمت هذه النون في هذه النون ولكن أشيرت لضمة النون الثانية مالك لا تمن تمن ليس لها يعني ظهور في النطق يعني أنا خبيت فامي كده وقلت إيه؟ ما مالك لا تأمنا أنا عملتها لكن لم تظهر في النطق ولكن يجب الإتيام بها ما لك لا تأمنا يبقى بتجيب النون الأولانية الساكنة تأمنا وبعدين تجيب النون التانية إشارة فقط مالك لا تأمنا هكذا من كثير من الأخوة يسألون عن موضوع الإشمام والرعوم طبعا ها مش مش متذكر صراحة نحن شرحنا الإشمام والرما قبل كده بس رجعوا دروس أحكام التجويد. أرسلهم معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لنا يص... أرسلهم على غد يرتع ويلعب وإن له لحافظون اسمح لنا نأخذه اسمح لنا نأخذه معنا غدا يتمتع بالطعام ويمرح وإن له لحافظون من كل أذن يصيبه.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 لئن اكل الذئب يوسف ونحن جماعة إن في هذه الحال ان في هذه الحال لا خير فينا لان اكله لان اكل الذئب ونحن جماعة ان في هذه الحال لا خير فينا فنحن خاسرون اذ لم نمنعه من الذئب من فوائد الايات ثبوت الرؤية شرعا وجواز تعبيرها مشروعية كتمان بعض الحقائق ان ترتب على اظهارها شيء من الاذى بيان فضل ذرية آل إبراهيم واصطفائهم على الناس بالنبوة المين إلى أحد الأبناء بالحب يورث العداوة والحسد بين الإخوة مجريها هذه فيها إمالة وليس إشمام بسم الله مجريها هذه فيها إمالة يتقول بسم الله مجري مجريها لكن الإشمام هو الاتيان بشكل الحركة ويكون فقط في المضموب زي ما, زي ما قلنا نو تأمن الضم فقط او مثلا لعنه الله تشير فقط للضم انما الروم يتيم ببعض الحركة مثلا تقول ولا طبعا تأتي الا في اخر الكلمة وبعضهم يعني اتى بالاشمام هنا ما لك لا تأمن تأمن يعني خطف ثلثة حركة طبعا ده لا يأتي الا بالمشافهة بس يعني ايه يعني بدل لكم على كيفية النوق بهذه ال أو بهذا الحكم. أما بسم الله ما جريها هذه فيها إمالة. تقول بسم الله ما جري ما جري مش مجراه ما, ما جريها ومرسه. ودي الوحيد اللي عند حفظ هنا في في القراءة فيها في إمالة. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليهن ون اوحينا اليه لتن بانهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون فارسله فارسله يعقوب معهم فلما ذهبوا به بعيدا وعزموا على رميه في قعر البئر اوحينا إلى يوسف في هذه الحال لا تخبرنهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال اخبارهم لك وهم لا يشعرون بك حال اخبارك لهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاء إخوة يوسف أباهم وقت العشاء يتباكونا ترويجا لمكرهم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قالوا يا ابانا إن ذهبنا نتسابق على الارجل ونترامى بالنبال وتركنا يوسف عند ثيابنا وتركنا يوسف عند ثيابنا ليحفظها فاكله الذئب ولست بمصدق لنا وان كنا في الواقع صادقين فيما أخبرناك به وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون طبعا برضه هنا في وقف يعني بينبه عليه كثير من القراء يعني وقف قبيح جدا يعني قال يا ابانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما متاعنا فاكله خالص يعني أقف عند عند كلمة فأكله كأن يقصد فأكله أي أكل يوسف المتاع وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله لا فأكله الذئب آية 18 وأكدوا خبرهم بحيلة فجاءوا بقميص يوسف ملطخا بدم غير دمه مهمين أنه اثر مهمين أنه أثر أكل الذئب له ففطن يعقوب بقارينة أن القميص لم يمزق لكذبهم فقال لهم ليس الأمر كما أخبرتم ليس الأمر كما أخبرتم بل زينت لكم أنفسكم أمرا سيئا صنعتموه به فأمر صبر جميل لا جزع فيه والله مطلوب منه العون على ما تذكرونه من أمر يوسف وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وجاءت قافلة مارة فبعثوا من يستقي لهم الماء فأرسل دلوه في البئر فتعلق يوسف بالحبل فلما أبصره مرسلها قال فلما أبصره مرسلها قال مسرورة يا بشرى هذا غلام وأخفاه واردهم وبعض أصحابه عن بقية القافلة زاعمين أنهم بضاعة استغضعوها والله عليم بما يفعلونه بيوسف من الابتدال والبيع لا يخفى عليه من عملهم شيء طبعا سيارة مش سيارة بتاعتنا سيارة يعني قافلة سيارية وشروه بثمن بخس درهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وبعوه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 <تصفيق> وقال الذي اشتراه من مصر امراته وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى فعلى ينفعلى أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الرجل الذي اشتراه من مصر لمرأته أحسن إليه وأكرميه في مق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 والله غالب على أمره فأمره نافذ لا مكره له سبحانه ولكن غالب الناس وهو الكفار لا يعلمون ذلك ولما بلغ أشده اتيناه حكمه وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ يوسف سن اجتداد البدن اعطيناه فهما وعلما ومثل هذا الجزاء الذي ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجز المحسنين في عبادتهم لله من فوائد الآيات بيان خطورة الحسد الذي جر إخوة يوسف إلى الكيد به والمؤامرة على قتله مشروعية العمل بالقرينة في الأحكام من تدبير الله ليوسف عليه السلام ولطفه, ولطفه بهم من تدبير الله ليوسف عليه السلام ولطفه به أن قذف, أن قذف في قلب عزيز مصر معاني الأبوة معاني الأبوة بعد أن حجب الشيطان عن إخوته معاني الأخوة الله جميلة من تدبير الله ليوسف عليه السلام ولطفه به أن قذف في قلب عزيزي مصر معاني الأبوة بعد أن حجب الشيطان عن إخوته معاني الأخوة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون وطلبت امرأة العزيزة برفق وإعمال حيلة من يوسف عليه السلام فعل الفاحشة وغلقت الأبواب إمعانا في الخلوة وقالت له هل أم وتعال إلي فقال يوسف أعتصم بالله مما تدعون إليه إن سيدي أحسن إلي في مقامي عنده فلن أخونه فإن خنته كنت ظالما إنه لا يفوز الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد, رغب ولقد, رغبت, نفسها ولقد رغبت نفسها في فعل الفاحشه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 وهم بها لولا أرأ مرها ربه بحيث أن تفرق ما بين هم إمرأة العزيز وهم يوسف عليه السلام لا يمكن يكون هم يوسف كهم إمرأة العزيز طبعا يعني مش زي يعني أو قال بعض المفسرين انه هم بها ليضربها أو هم هو يخرج من المكان وإلا يعني لما كان له فضيلة عليه السلام هو شاب له يعني رغبة ويعني مملوك وفي أرض غير أرضه وسيدته هي الداعية ولكن الله سبحانه وتعالى حافظه ورعاه ليه احنا بنقفنه لأن بعض المفسرين قال لك وهم بها لولا أن برهان ربي إن فينا تقديم وتأخير يعني إنه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها لولا أن الله سبحانه وتعالى حافظه لهم بها لكن هي همت لكن هي همت به فعلا لكن هو لولا أنرأ برهان ربه لهم به واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم وتسابق إلى الباب يوسف لينجو بنفسه وهي لتمنعه من الخروج فأمسك بقميصه لتمنعه من الخروج فشقته من خلفه ووجد زوجها عند الباب قالت امرأة العزيز للعزيز محتالة ليس عقاب من قصد بزوجتك ليس عقاب من قصد بزوجتك يا عزيز فعل الفاحشة إلا السجن إلا السجن أو أن يعذب عذابا موجعا ليس عقاب من قصد بزوجتك ليس عقاب من قصد بزوجتك ليس عقاب من قصد بزوجتك, بزوجتك يا عزيز فعل الفاحشة إلا السجن أو أن يعذب عذابا موجعا. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين. قال يوسف, هي قال يوسف عليه السلام هي التي طلبت من الفاحشة ولم أردها ولم أريدها منها فانبعث شاهد من أهلها فشاهد بقوله إن كان قميص يوسف شق من أمامه فذلك قرينة على صدقها لأنها كانت, لأنها كانت تمنعه من نفسها فهو كاذب وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وان كان قميصه شق من خلفه فذلك قرينه على صدقه لكونها كانت تراوده وهو هارب عنها فهي كاذبه فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم فلما شاهد العزيز ان قميص يوسف عليه السلام شق من خلفه تحقق من صدق يوسف وقال ان هذا القذف الذي قذفت به من جملة مكر ان هذا القذف الذي به من جملة مكر كن معشر نساء ان مكر كنا مكر قوي يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين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 وانتشر خبرها في المدينة وقالت طائفه من النساء على سبيل الانكار زوجه العزيز تدعو عبدها إلى نفسه قد وصل حبه شغ قد وصل حبه شغاف قلبها أي غلافه إن لنراها بسبب مراودتها له ان لنراها بسبب مراودتها له وحبها اياه وهو عبدها في ضلال واضح من فوائد الايات قبح خيانه المحسن في أهله وماله الأمر الذي ذكره يوسف من جملة أسباب رفض الفاحشة. بيان عصمة الأنبياء وحفظ الله بيان عصمة وحفظ الله لهم من الوقوع في السوء والفحشة. وجوب دفع الفاحشة والواجب دفع الفاحشة والهرب والتخلص منها. مشروعية العمل بالقرائن في الأحكام. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقُطِّعَتْ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَلِيمٌ فلما سمعت امراه العزيز انكارهن عليها واغتيابهن اياها بعثت اليهن تدعوهن ليرين يوسف فيعذرنها وهيات لهن محل وهيات لهن محلا فيه فراش ووسائد واعطت كل واحده منهن كل واحدة من المدعوات سكينا تقطع به الطعام وقالت ليوسف عليه السلام اخرج عليهن فلما نظرنا إليه أعظمنه واندهشنا لحسنه وانبهرنا بجماله وجرحنا أيديهن من شدة الانبهار به ب... وجرحنا من شدة به بالسكاكين المعدة, المعدة, المعدة لقطع الطعام بالسكاكين لقطع الطعام وقلنا تنزه الله ليس هذا الغلام بشر فما هو فيه من الجمال لم يعهد في البشر ليس إلا ملك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 هذا هو الفتى الذي عيرتني بسبب حبه ونقد طلبته واحتلت لإغواءه فامتنع ولئن لم يفعل ولأن لم يفعل ما أطلب منه مستقبلا لا يدخل السجن ولا يكون من الأذلاء سبحان الله شوف حتى ال في كتابة القرآن لا يسجن هذا تقدر عليه إن تسجنه ولا يكوننا من الصاغين من الأذلاء هذه لا تقدر عليه لا تقدر أن تجعله من الأذلاء ممكن تسجنه لكن تجعله ذليل لا لذلك جاءت يسجنا بنون التوكيد أما ولا يكون جاءت بنون المخففة حتى جاء التنوين ولا يكون من الصغرين قال رب السجن أحب الي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين قال يوسف عليه السلام داعيا ربه يا ربي السجن الذي هدتني به أحب الي مما يدعونني إليه من فعل الفاحشة وإذا لم تكشف عني مكرهن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 ثم كان من رأي العزيز وقومه لما شاهدوا الأدلة على براءته أن يسجنوا حتى لا تنكشف الفضيحة إلى مدة غير معلومة ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمن فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين فسجنوه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 اثار يوسف عليه السلام السجن على معصية الله من تدبير الله ليوسف عليه السلام ولطفه به تعليمه تأويل الرؤى وجعلها وجعلها سببا لخروجه من بلاء وجعلها سببا لخروجه من بلاء السجن خلص احنا في آخر ربع واتبعت منلة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب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 ومن فضله على الناس جميعا حين بعث اليهم الانبياء به ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه بل يكفرونه يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ثم خاطب يوسف الغلام ثم خاطب يوسف الغلام ثم خاطب يوسف الغلامين في السجن قائلا عباده الى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 يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلم فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا رفيقي السجن أما الذي ضأ أنه يعصر عنبا ليصير خمرا فإنه يخرج من السجن ويرجع إلى عمله فيسقي الملك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 وقال يوسف للذي ظن أنه ناجم منهم وهو ساق الملك أذكر قصتي وشأني عند الملك لعله يخرجني من السجن فأنسى الشيطان الساقية ذكر يوسف عند الملك فمكث يوسف في السجن بعد ذلك عدة فمك فمكث يوسف في السجن بعد ذلك عدة سنوات سبحان الله عشان يعني اعتمد بقلبه ان هو يعني يذكر قصته للملك وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون وقال الملك إني رأيت في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات ورأيت سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات يا أيها السادة والأشراف أخبروني بتأويل رؤياي هذه إن كنتم عالمين بتأويل الرؤيا من فائد الآيات وجوب اتباع ملة إبراهيم والبراءة, والبراءة من الشرك وأهله في قوله أربام متفرقون دليل على أن هؤلاء المصرين كانوا أصحاب ديانة سماوية لكنهم أهل إشراك كل الآلهة التي تعبد من دون الله ما هي إلا أسماء على غير مسميات ليس لها في الألوهية نصيب. استغلال المناسبات للدعوة إلى الله كما استغلها يوسف عليه السلام في السجن قالوا أضاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين قالوا رؤياك أخلاط أحلام وما كان كذلك فلا تأويل له ولسنا عالمين بتأويل الأحلام المختلطة وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمّة ألا أنبّئكم بتأويله فأرسلون وقال الساق الذي نجا من الغلامين السجينين وتذكر يوسف عليه السلام وما هو عليه من علم تأويل رؤيا بعد مدة أنا أخبركم بتأويل ما رآه الملك بعد سؤال بعد سؤال ما له علم بتأويلها فبعثني أيها الملك إلى يوسف ليؤول رؤياك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 يأكلهن سبع بقرات هزيلات ورأى سبع سنبلات خضر ورأى سبع سنبلات يابسات لعل أرجع إلى الملك ومن عنده لعلهم يعلمون ت لعلهم يعلمون تأو لعلهم يعلمون, يعلمون تعبيرا رؤية الملك ويعلمون فضلك ومكانتك قال تزرعون سبع سنين ذابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون قال يوسف عليه السلام معبرا هذه الرؤية تزرعون سبع سنين متتابعة بجد فما حصدتم في كل سنة من تلك السنين السبع فاتركوه في سنابله من فاتركوه في سنابله منع له من التسوس إلا قليلا مما تحتاجون لأكله من الحبوب ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم تجيء من بعد تلك السنين السبع المخصبة التي زرعتم فيها سبع سنين مجدبة يأكل الناس فيها كل يأكل الناس فيها كل يأكل الناس فيها كل ما حصد من السنين المخصبة إلا قليلا مما تحفظونه مما يكون بذرا ثم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 وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم وقال الملك لأعوانه لما بلغه تعبير يوسف لرؤياه أخرجوه من السجن وأتوني به فلما جاء يوسف رسول الملك قال له ارجع إلى سيدك الملك فاسأله عن قصة النسوة التي جرحن أيديهن حتى تظهر براءته قبل الخروج من السجن إن ربي بما صنعنا به من المراودة عريم لا يخفى عليه شيء من ذلك قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حص حصل الحق أنا رواته عن نفسه وإنه لمن الصادقين قال الملك مخاطبا النسوة ما شأن كنا حين طلبتنا يوسف بحيلة ليعمل ما شأن كنا حين طلبتنا يوسف بحيلة ليعمل الفاحشة معكن قالت النسوة جوابا للملك حاشل الله أن يكون يوسف متهما حاشل الله أن يكون يوسف متهمة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 قالت امرأة العزيز ليعلم يوسف حين أقرت أني أنا الذي رأيت وأنه صادق أني لم أفتر عليه في غيابه فقد تبين لي مما حصل أن الله لا يوفق من يكذب ويمكر من فوائد الآيات كمال أدب يوسف حين كمال أدب يوسف أنه أشار لحدث النسوة ولم يشر إلى حدث امرأة العزيز. كمال علم يوسف عليه السلام في حسن تعبير الرؤى مشروعيه تبرئة النفس مما نسب إليها ظلمة وطلب تقص الحقائق لإثبات الحق فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على النفس. هنكمل بس يعني بعض الآيات حشّن عشان على يعني موضع يحسن الوقف عليه وما أبرئ نفسي إن النفس لا أمرت بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم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 ولثواب الله الذي أعده في الآخرة خير من ثواب الدنيا للذين آمنوا بالله وكانوا يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نقرأ بس من فضل الآيات, الآيات التي من فضل من أعداء المؤمن نفسه التي بين جنبيه لذا وجب عليه مراقبتها وتقويمها وجب عليهم راقبتها وتقويم عوجاجها اشتراط العلم والأمانة في من يتولى منصبا يصلح به أمر العام. بيان أن ما في الآخرة من فضل بيان أن ما في الآخرة من فضل الله إنما هو خير وأبقى وأفضل لأهل الإيمان. جواز طلب الرجل المنصب ومدحه لنفسه إن دعت طلب جواز طلب الرجل المنصب ومدحه لنفسه إن دعت الحاجة وكان مريدا للخير والصلاح لكل الفائض للجزء اللي احنا قرأناه. ان شاء الله نبدأ من غد بإذن الله سبحانه وتعالى من المقطع الجديد وجاء إخوة يوسف، أصلي الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك عنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرع عبادك سلمنا وكفينا ما أهمنا وغمنا، اللهم كفينا ما أهمنا وغمنا، اللهم كفينا ما أهمنا وغمنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأرحامنا ومشايخنا ومن له حق علينا اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الداني وقهر الرجال اللهم انا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والنجاة من كل والنجاة من كل إثم والفوز في من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنين الخلد اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة اللهم صب علينا رزق صب ولا تجعل معيشتنا كدة اللهم صب علينا رزق صب ولا تجعل معيشتنا كدة اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا أرحم الراحمين فتولى أمرنا وافر ذنوبنا اللهم تولى أمرنا وافر لنا ذنوبنا اللهم دبّر لنا فإننا لا نحسن التدمير اللهم دبّر لنا فإننا لا نحسن التدمير واختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أتم علينا نعمك وفضلك بفهم كتابك يا أرحم الراحمين وأتم علينا يا أرحم الراحمين قراءة هذا الكتاب والانتفاع به يا أكرم الأكرمين برحمتك بنا يا أرحم الراحمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونلتقي غدا بإذن الله سبحانه تعالى في الساعة ال بتوقيت مكة المكرمة في ذلك. إلى ذلك الحين وكل حين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته